أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون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 اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون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 يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَتْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تسكن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا حَتَّى يَبْعَثَ في أم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 وما عند الله خير وأبقى أَفَلَا تعقلون أ وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع كممتاعناه الحياة الدنيا ثم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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا إيانا يعبدون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 فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين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 وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمادا يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بلايل من إله غير الله يأتيكم بلايل تسكنون فيه أفلات بصرون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 وَبِالتَّالِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ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 من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآد وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين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 انهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اودي فاذا اودي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله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 هاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهن النبوة والكتاب وجعلنا في ذريتهن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 لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وَلَقَطِعَ بِهِمْ دِرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم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 من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرطنا وما كان الله ليرلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين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 صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الأربعاء وهو اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك سنة 1391 هجرية وهو اليوم السابع من شهر تشرين الأول سنة 1971 ألف وإحدى وسبعين